الله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تبدئت بما كانوا يفعلون وصل علف الك بأعين Ja One last. What وَحَالَهَا بَيْنَ مَنْ لَوْ مِنَ We like. and hey, i like وقیل أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال إن قوم عابدوا الله